أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاص واتبعوا الشهوات فسوف يلقون جنات عذن التي وعد الرحمن وعباده في الغيب وَمَا تِيَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهِ إِلَّا سلام. no <laughs> dil kal jannat Oh no, oh no, no, no نصيا رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستقر هل تعلموا له سمييا ويقول hanya م يكن شيئا فاورب بك لنا صورا انهم ثم لنخضر أو لجهنم جسيا ثم فَإِنَّ أَيُّهُمْ أَسَدُّ نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا كم إلا يريدها كان على ربك حد من Con mang nuna gulandina, tam com uma nazãoôminas de وَ إذا تُ لَلَ آةُنا بينين ت قlen الذين كف للذين آم. قَاللَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ فَرِيقَنَا خَيْرٌ مِّمَّا قُمْتُمْ وَأَحْسَنُنَ مِنَ وَوكم أَغُلَ ن قَضِ اللَُم مِنْ قٍَ النُُوم أح سَنُ آثَ كل من كان في ضلال تفا ليمد له الله مما أ إذا la أَmma du im mewn laظ ve o ins رَسَأَلَ لَّمُونَ مَنَّهُ وَسَوْمَ مَا كَانُوا وَأَضْعَفُ جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات وَقالِ حَتُ خَي دَرَب بِكَان سَوَابَو وَوخَييرُ فَْر آيتَ الذيكَم فَْل ب آاتنا اطلع عن غيب طب ما يقول ونمد له من العذاب مدى ونرث ما يقول ويأتينا Aò lo èang levi Kam atina ao أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد لو مِ اللظ بِم الد نَر صُغما يقولول يأت واتخذوا من دون الله آليهة ليكونوا لهم عزة كلا fi 'ibad d'intizim wa kunu 'alaihim didd يا اطينًا على الكافرين تأذ زوجم أذم فلتاعلى عليهم إنما نعد لهم يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى اللَّهِ مَّا نُوفِّ ده. ونسوك المجرمين إلى لا يملكنا الشفاعه الا لمن يتقى عند الله ما نعدا وقالوا تَرْحَدَ اللَّهُ مَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذْ تَنَازَعَتِ السَّمَاءُ يَتَفَاوَى onna min quatta shakul ard wa nda awli rrahman walanda قند أأَح الص وَ دَم د آتِ يوم القية مَتِ an da aw عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فودا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدَّا Na vilis kan li tu be xin lovilmut Tan o to وكم اهللكنا قضلهم من قوم ان لم تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طَاهَا ما أنزلنا عليك القرآن لتش qul la tzikratan liman yakhsha tanzilam mimman سَمَاءَ وَتِ اللَّهُ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ثم وَاتِ وَمافِ الأوضِِ وَما بَ غُمَا وَما تَحتَ وإن تجاه بالقول فإنه يعلم السر وأخفى Allahu la ilaha illa huwa تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله Boda com man o